فسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما